بعض الناس يقول فلان إذا قلت فرض مع رأي أقال استشهد فلان بعضه لا ينكر هذا والبخاري رحمه الله نعم يقول في صحيح باب لا يقال فلان شهيد ولكن هذا المسألة خلافية في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم ومع الصحابة قال فلان شهيد سكت النبي مر على الثاني قال فلان شهيد سكت النبي مر على الثالث قال فلان شهيد حتى مر على رجل قال فلان شهيد قال كلا إنه قد غلى شمله ولا الذي نفسه بيده إنه تشتعل عليه ناراً في جهنم فهذا دليل على أن الصحابة أطلقوا على فلان بيدنا الشهد ولا أنكر عليه من نبي صلى الله عليه وسلم ولما ماتوا للرجل الأخير أنكر عليه من نبي صلى الله عليه وسلم على معنى أنه يعلم منه إنه قد غلى شمله فهذا دليل قوي على من أطلق حكم الشهادة أما قولة للصحابة القولة يقول لا يدري لعله مات على صغار أو لعله مرائي كما في حديث الثلاثة الذين أومت سعار بهم رجل الله بين يد الله قال ما تحب موضعنا وجاءت في الا قتلت قال الله كذبت إنما فعلت هذا لي وقال هو شجاع فقد قيل ثم أمر الله به في السحب على وجهه فألقى فيه جنة هذا خرج مسلم صحيح من حديث أبي هريرة فهذا ناقص الفرق بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخرىية فنحن حين طفولنا نشاهد هذا الأحكام الدنيوية إنه هذا السجت في الدنيا ودليل على ذلك إنك لا تغسله لا تغسله وأنك لا تصلي عليه في اصح قوله العلماء ولا لو صلت عليه المساله جاهزه كما قال ابن قيم هذا راجع الى اختيار الامام ان شاء الله صلى و ترك، فمساله خلافيه عموما وهذا هذا دليل يعني على انك تعاملت مع امتى الشهداء ثم تعاملت مع الشهداء لا مانع وعلى كل الاضافه يدل على المانعين و يدل المجوزين و يدل المجوزين قويه واضحه كفلان شهيد